ويذكر اليهود صور ولو قوم ونذاع الله بهم في الكشف او الخفي فهار في ضابط واحد قوم من على سيدنا محمد صلاة دائمة دامدا متواليا ووفق بمقاصد دينا محمد صلى الله عليه وسلم لأخرة أحرار أصول الله صدق أن نضغناكم في خطرة الماضية إلى المحائل المسانية ورياء القوية علامات قضيح أرض السكان وذكرنا لها فذلك تقري علينا أن تظهر يكسر وتنظروا في التتلقى إنشاء الله في قسمنا اليوم لأننا سنعابد لحول ذلك الضوارفة وتعالى على الحديث عن محالي السنية وهي غير لسنية طبعا هذه بمخالفة هذه الضوءة كل ما لا يجده قوله لا يجده سمره كل ما لا يجده الله ممين لا يجده سمره ورثنا من القول أنه من المحارم المسانية البيبة والنبيبة والشار السير والجنان فعله ان لا يكون انه وجد اذنا صغير وطعه هذا الهذن الذي يعطي فوصة للقائد ليخرج مالكا من الحقد وراضب يلهم بها جندا الاصلاع الجندا العلاقة العامة الى مدر من قائد بدايه لانه يستنظم منه الخوف ويكون سمر جارحة أي آلة من آلات الزفع التي ورده الله وتعالى على سبيل التمع إلا ما يكون بذلك يُعطي المسطة للخوض في معسية الله تعالى لذلك وردت الزفع تُرهب المقاعد المستمع شريف القاع وإن هذا الأمر قد نزده إلا أنه محامل للغضاء في اقتداد الاحياء ووقعه إلى وصول هذا الله عليه وسلم إن أن الإمام الحراحي بتغيير عبد الاحياء لم يهدده فإذا توقع به مضعيف ولكن إن كان هذا من نظر في التغيير من التضعيف لما يشير قوله الله فإن في ذلك ما يعطفه من أحاديث رحمة الله الله عليه وسلم كلها تؤيد هذا المعنى تؤيد بالعظم للذكاء وتؤيده للقول على سبيل الله فاقترعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه أحد من قبل أو شيء يوجد صلى الله عليه وسلم و الله عليه وسلم يوم سنة رسك و راح إلا بذعيه وأخيه لأن يتبير لون أو رقم ذبير على وجهه فيرى رقم القريم الصحابة أن ذات يتبير كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتبير من الصحابة للوعدة أو ذاته ووقد واظب الذين انزلوا ان اخيرا ما ينفع وقت الحج وذكر ابن تيميه ما ذكر في الحديث المراه التي جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بمحضر النبي صلى الله هذه المراه كثيرة فما عميلا اتراح ولا تتكلم لا اتراح لما يتطلب ذلك دليل على هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بغضة هذا إنما هو إعلام بالأمة الانتباع بأن يظهر مثلما أرهره إذ ذكر لديه ما يجب زمره فلذات زمر ذلك أو الانتباع عليه لما كان لك عظم جمالي أن جعلوا من أهل الأمر عن ذلك وقالوا إن حكي يا عائشة لقد اخترتها على رفض الثانع ما يلتحضر بسبب الإشراع فدرجاء أتا أعاكم برحض المضاوي ولو كنت في مجلس بكرة فيه في الغيمة وكنت ممن يؤذى به وممن يلمع الموليه وعطت الموعبك وإن لن تكن كذلك فأخذت من الامر ذلك ولقاطعتهم لأخذي خيرا من خيرهم هذه الجذره عليه عمل مصعبا والذعيم وسلكنا الصراط وقد فكر عن الائمه الثلاثه اباء عبد الله بن النجار والضامن في العراق من مما اشتعل القول والجود والتقوى أنه لا هكرت غيبة بحضراتهما إلا وقال ما أراده وإنما أراد بذلك أن يشعر للحاضر أن ما تقضر به من كلابه بذلك لا يحد من الشرح لدنا. هل معرفت عن المعرفة حولاً؟ إنما للحاضر في طاعة ذلك وتعالى وعند يقوموا هنا بها كما تعالى في صورة الجمعة تبشر إحجال الذين يتبعون القول فيتبعونها أحسن جاءتهم الخسرة ونحضر في القول الأسد ثم تتبع هذا بالسناع لأحسن للنسان وهذا هو رقعه القلب في مدارج الكمال ويقود الى حب القرب والقرب الذي تناهى اهل الدين به مره ثره المشارك ومركزه المجاهده يعتقد ان الذين يسيرون في نفس ان تكون لك عرف تعلم وك قلنا او هو قدير الاضطراع. فالنشيث بعم الله ان يراقضك في كل شيء. هذا هو ضرب المشأة. العلم جديد ان يظلم. لان المسلمين على بطرق كل شيء. علم اليقين ان الله يراقضك. بين هؤلاء وهؤلاء هؤلاء في ضربة العلم انتقال الى من الحق لان يفتح له هذا العيب وصدقه بين والصراعه فعين الديسونيا تقتضي ان تظهر في كل الذين يقعدون ويقولون ثم يظهرون مخالف في كل قول او فعل او ادعاء او بدء انصار وذام ما تاخر في ذي او يا قلدون أردون الضوارة وتعالى في الدورة السلطة في اشتبط الشباب الرحمن وإذا أعرض لجمعه مرور كرام معنى كرامة أعرضوا عن الله بجميل فعل أعرضوا عن الله بجميل فعل فقال أهل تسير في معنى الدرس كل ما جاء من كرام عن مراضي صحيح يقول رحمة الله تعالى ما يؤمن ويقول إلا لذيه رسول ورحمة فقال أحد الله للعباد رضي الله تعالى عن مرآه في تكسير هذه الآية أكشى أن يحاسبنا الله على قوة الزرم إن قلنا ناتي ما لا يحضر الدين والصحيح لأنه بيان مفيدة وأنه مفيدة بيان ونعمة وطاقة إذن أهداتها أرضنا طبار والعامة وقال لك هذه الطاقة استعملها هنا ولك استعملها هنا فإن استعملتها فيما أرى رادي الوائد وإن استعملتها فيما نحى والدى وإذا رجل الوالف فنويل لشاحر النعمة من هذه لأنه من يرضى بالعلم في مكان ربه الذي ومن تدقى ربه وأن تنبقها في نبي خليل الله وطير ربها واكيد عنه اذا كان قادرا وعوض الثناء هنا ينفي منك ادعاء الحكم الذاتي فاننا نعلم ما باعته بقول عننا وناخا والصحو يطلب ان يكون الجسم ان تكون داعدا لنفسه ادعو تحفظ السمع فانكم تدرك ان في جلي الروح لأن ذلك أقوم من الإنسان هو حظه وغيانه يقول ربنا سبحانه وتعالى في القصص وإذا فجعوا جهوة أعرضا في وصف الأسخداء الواثمين تحوزا من الشبهة واكتدادة في المنزع الجهوة والجهوة الأقوى فذل يغفر نفسه من الشراوات لأنه نغفر عنده الروم لأي كبير من الأشياء صح نفسه وقال أنا نرحبها ولكن لا يحبن فكلما تبع أجهالك تكون أنت أعرض عنه إلا وذكت في حلب كنت حتى يغفر رشاء أملك أسودا وذل يغفر وإذا تبعنا الله أعبره عنه قال ابن القيم: لا يثق الانسان الاخر الذي يظن في حسد ولكن يثقيه ويثق بالله قال قد نجدنا نسيه متاحا قالوا ماك على عنق الارض لم يذعر قالا فرس بين من درعونه وعمل تتعلم من علم لكن واستعابت من عملها روزاً أن بها على المقصر حيث لأنها إعادة جوجل أو جوجل وكانت مناسبة له في قصر واحد رفضي راس واحد وعلى المريضة واحدة فهذه المنازلة أكبر ما يؤمن أن يقاربنا الإنسان أن يمحن فرسنة إلى إليك في بعض المعين لذلك كذلك فكانت проблеمه في اتباعه وعلى القدسيه الذين يقومون بقرار الله تعالى والنبي منهم عليه واحد والنبي منهم عليه المعرضون اتحاب الكلام ان تعطيني ذلك الذي اذا توقف من جوه طاقه اعتي الغير والشيطان عليه ان الله من عالم من الذي انسان هذه الابعاد الى الضوء ضوء الناري والصدق والموضوعه هي اشجار الصوت في الدنيا يقابل الوسطاء في الصوت الشجي ان ذلك القاءه الحنيه وصارت بها طرامه كل من يذوق في مطالب من وهو اجهد صوت لماذا لانه يكتشل السمع الى الله حينما تسعى ترسل حافة السمع ذاتا الى الموع وتكون لان هذا الصوت عن ذات ويشارك لما تستهي النفس للغاية اننا تعرض عنه ومنذلك ضرب الشائعين يكون تعرض عن الطرق او صارحة. وعاد عن زفين على الجانب المشتبك وكان عدا عن صراع قديم فكمن نزال على المقبل بانك عند الصراع القديم شريكه القادم وعلم فإن الخوف فيما لا يجد صدى في زمننا وهذا التحرير لا يجب سماعه بتدبر فقال احدى الرهبان ان يفسر تعالى ان يفسر على ان يفسر على ان ان تفسر حصرا عن الرهب وقد جاءت الاضر ان من فعل ذلك سوف يغور في عيون يوم القيامه وقد ضربت الجن والمطبو كان جاء مغيب هذا بلد ضعيف ولكن درق التقوم بهم لأي من الضغط في هذا المسر من اصطرق السمع اتجزت على أوراق الناس اصطرق السمع لا لا لا اقاموا يا وحيانا قد سوط بآهدك الرشاط المدود الشديد من حرارك حين بيلتد قال لي في دوره اصطرق لذلك تضطرع على عورة صاحبه وعيني وعيني الإسلام أكد بالنجم لحيطة في الحضر لإخادة العلاقة في أكوى بنيات فلاء عن الطروح ليلاً الطروح ليلاً وهو أن تعود ليلاً على حين فرص الله يبقى من اجل ان لا يفعل ذلك في نفوذ من تقربه هؤلاء مجعلقة بها نعم كيف مكان هذا الإنسان أبوك نوجد عموك أبوك ومجد بل الإسلام صار علينا هذا من الاستقبال في كل محوة حتى على الزوجة ان الفاصلة حينما عندنا صاحباته ادار الانتدار فقال انه احد على والده حتى يلسألين تعذب احد الصحابة فيها يلسأل احد على والدته قال انه شبه انقرارها عالية قال لا قال ايدا تستاذي فأظهر ما تكون فاحتفظت من ديابيها للباحة وانما شرع ذلك يستمتع للحياة على وقت مضروعة فكان استئنافه حديث البداهة بأن الرواة من حديث في فجد الى ان الله تبارك وتعالى لا ينظر الانذار في الكتاب احيى لبي وعصى الى ما خاطئه من المحرم هو عن النظر في الكتاب غير السبلي فقد يظن في رواه هذا ضرب أرجونا فأورا عظيم رسالة ربما أورا عظيم السر لا يحذبك أن تطنع عليه أمر ما يوجد أن يحتوى هو يأسك ويكد بمثالي ساحة الخصوصية عندك يوجد أن يحتض ببعض الأطرام نفسك همين عاصروا العباء وخاصية أوروبين الأوروبة تعانوا الأهم العباء فجعل ذات نائفة إلى المحرم أن إلى ما يغطيه غير الخير بأرض وقد يتأذى من هذا النظر ضمنك السبري وأعرض من ذلك أمر على عن السبري وهو لا يعلم أنك اطلاع عن السبري وهذا طرد المخضر ركر أهل الحكم أنه في طررة الحكمة من المعرض يحرض على الإنسان أن ينظر في الدار غنيه لأي إنه وأن ينظر في بيته لغني إنه ركروا أن نبيس الله عليه وسلم كان وذاته مصع المسلوح وكادت في رجل من الناس وقرشت الناس يستخدمه الناس من الحديد يمشكون فيه شعاره وهو من الحديد فرضى رجل ووقعه وبدأ رجل في ميزرة الناس ان يخافز ويقوم بقره ورجل لم يسره هذا مشترح بذاته والصحابه لحيثون يضرون هذا الناس إنما يتطلع في رسول الله رسول الله عليه وسلم فنقل يبقى ذلك لما ربنا هم فلما ذاهب العاصمة قاله يا عسول الله مذنبا ربناه كان وقفا يقول له الله إنما اصحابه سألوا ذلك ربنا ينتجدون من حكم الشعر فكل الحاجات رسول الله وكانوا يحبون أن ينقذلوا بتماليشهم ما يقول أنه عاصمة وما يبعونه هو أنه قال لا هو مهدل تلك الوضع كان الوضع يطير المرضى الا من اوكذا ينظر الى بيت قنع قال اه ولم كنت رأيته لتخذت عن يومي ذاته من راته تحديدا لهذا الجسد لانه ما يجوز لطواقه انتبع ذلك يخذ البروء في الانساء ومقروا في قبل الغيابة انه اذا اضافك احد الى بيتك فلا يعد مرضك من ان نسموها لك فكلا تطلع في الصغف ولا في خبادة ما فيها ويتحر فيها ويكون كمشتريت هذا وذلك اعطاك هذا وذلك بالسوء الادة قال فاذا دخلت الى بيت صاحبك وقد اضافك ثلاثيه المرض فلا تجي من نمر لأجل أن ذلك يزيل ولا تطلع إلى مرارة الصدر فقد يكون هناك دير مخيم هكذا نظم هذا الإسلام هذه العمالة للشطار جعل الكثير إلى الناس لأن طحبك. الذي يدفن بك ويتمق بك ويتمق بك ويتمق إليك ويتمق إليك حين تأمل أنه طارق نمر ولمرح قد تكون هناك زيت وحدي لك وليك مؤلم الناس فيأتي الشيطان فيقول لعل هذا فالأحضر الناس لعين لك ثم ثقى أبوناك حساسي لخطوطة في العلائق فيستلم الغيره لذلك لا بذلك يقول لعله مانا فالأحضرهم فتحكم الصحيعة بين الناس ثم مثل الغناب وقد اختلت أهل الحكم في الغناء اختلافا جديلا فمنهم من يرده مطرحا ومنهم من حرمه مطرحا ومنهم من ورع ضروري ستاله ومنهم من قال اراموه اراموه حلالوه حلالوه جديده جائد فالتبين اجلدوه على اطلاق منهم الظاهرية وقد ألد ابن حكم رحمه الله كتافا في ذلك في تشويب الغناء وآلات السماع والطار وأننا ريوهم بتحييب ذلك أنا أتحدث عن المجموعة نزع المعاقلين وبالأجهل إذا أرأت بذن موقع الله القائم نحرير الجزء يقول في قصيرتي يؤد منها على دؤال هل يجب ضغو الجزء والمعادي والمضمار مع المجنان الموافد المباحة قال برغب سنة خير العجل والعرض أضحف نساجدنا للنهو واللعب ما كان رمض عليه الله يأمرنا بضب جب ولا زمر ولا قطر بل تجد عن جسم الراعي نتابعه لَهَا وَلَنَا عَنْ هَذِهِ الدُّعَاةِ هذا بيث المقرئ اليمني رحمه الله أَوْكَافٍ وَحَقٍ ولكن إِذْ نَطَنْ لِحَقِّنَهُمْ مَا تَفْضَلَ إِذْ نُرْهُ الْغِلَمَاءِ أَنْتَ الْغِنَاءِ حَلَلٌ وَحَلَلٌ وَحَرَمٌ وَحَرَمٌ أنه إِذْ اللَّهَ عَلَيْهُ وَحَلَمٌ رَقَ حَرَمٌ في الغِنَاء في محلال. في اوضا طوارة معينة واحد القصور يقولون المقصة لا تعد محلها المقصة لا تعد محلها أبدا كيف زلت بذرأة من المهاجمين على المنصار فقال انت أطلع عائشة وعرض البعيد للخلقة قال أرسلوا معه آجاليا والحديث روضو صواري بإذنان الحسن بإذنان صحيحة قال ارسلوا معها جارية تضربوا بالدف و تبنوا قال ايشا يا الله تقول ماذا قال تقول اتيناكم اتيناكم فأيونا نحجيكم فجوزا حنفة الصنعى لم تنكح اباديكم لم تحل رواديكم وجوزا الزرب الاحمر فتذل هذا الحبيث على جواز الغناء وضبط بخلف الأعراف والأعياد والمنادذة وكان عدد ذلك الصحابة مضمع وإن لا تقييدهم بشروبها لأن الصحابة كانوا فتشربوا من معي وصول الله وكانوا يخترجون اختباطا غير مباحث بالنساء ولم يكونوا يتمايدون تنايب المخندين ومن يقول يقول ذلك في امامه المحرمات والفسق فما يتبنى احد على هذا الركب اليه حظا مطلقا في المال وكان ميل الشعر الله على دين الشاع سواء قيمتها كما او قيمته في النحو النبي صلى على اذا يغنين ولم احضر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكان بين كله وبين الذي يعلم ما فيك فقال من مؤسنا في أحد الصحارى فالهنة ستغيثت هذا فإنه لا يعلم ما في رجل الله قالوا فلن كان الله وإذا حيدهن لنا ههن لا يبقى من عن مستحاده وإن من أمر هن أن نهزدنا من هذا القرى أن نهزدنا من هذا القرى وقوموا هنا وخضر بعض أبي العمر وقال الشكل الاول ان يكون المشروع مماه عرضه تنفيذ او دفع او او زياده في القيمه كما كان يفعل الصحابه في الحروب وكما كان يفعل حسان بن في امر الشعر ويمنع على كل حينما فرد جاء بجنيان وعجر محرق الإسلام الأقرى فغلأ ذلك المصنع بأنه جاء فقام حسان وقال يا رضو الله دعني ربك قال ربك بيهم يا حسان قال يا ربك الله لأتلنك به كما تتل الشعر قول العظيم معنا فرد فقال أقرأتوا الحسان وروح القدس معه فنظرم حسان حسودته الشعيرة علمنا إن بيننا جدا طروفا تجير رفع موعدها كذا كما مطلوبا وربع رطيط لما نافع الشعر والسهل ذلك من ذلك نوفر في علمان إننا من اليدة ليعليم من اليدة ليعليم ويستني نراح الوقت كما فعل علماؤنا في نظر أبياء الشعر ضعن في معلومة. بماله. في وهنا من العرارة. مثلا من نحو. الحريق من الحريق إذا كان يطير فرارة ألمعه. وعطره وبحصيه نور ماله. فقال حسب الفلال ما أفاد المستجع. نحو زاء البيض وعطره مستجع. ولو جب الذي عبيه يمنى. اسم وفيعه ثم عطره معنى وفاق ذلك. فكان مظمومة من أجل أن يحمر وكان يوضيطها الثلاث. توفي من الالحان يثمر عليه المحق وهو من كبير علماء المسائل في هذا التصوف وان بعثه في العلوم في اوقات معقره لهذه النوعه وإذ الشاطبي رحم الله حينما نظم اصول وفروع الخراعات كتب بتفصيل الشريعه حاجه الاماني كان ذلك واقعا وقد ردته بعض الطوائف بانحلال متواترا ومقايرا. ذلك من هذه الناس لعبيه الله لأنه لما يجبه للعلم او اختبار حال او اختراح من الشيط وكانت جائده عند الصحابة بعد جهد الشيط سميلا رجعوا من الهزمة او رجعوا من العملة واحتمط بعض جهزه في الهمز وقتنهم لأجلق المسيط ويرجزوا الهازين او المساجبة او المطاعات او, أو المساجة كان وكان يترك نساء وفي مواقف ضحيح أننا ظلت كان يترك عائشة جرياً وكانت عائشة تسجيع المطمئ حينما كانت حبيثة فلنها كبر رحم بذلها فوقها المطمئة تدخلتهم فالطمئة بذلك أيضا تدخلت المزاح فقال عطمئة بس عليك يا عائشة لاني يبنيك إنما تدخل مع الله تدخل مع الله من العالم اعلى مرادبه وكان جاهل جاهل طراه مرجوحه هذا الذي طارك الافهام حائره وطير علم في حيله الضيقه يرد على الوه قطا يقول هذا الذي اعلى العالم فخاغ الزعيم هنا كانه لا يعلم التكلف وهبوا فرض ابن رحمه رحمه الله عليه ابن رشد احمد الوافي وقال والمتطرات تغني عن المتطرات وعن الوحر الزداء بالوجد أعتبر الله قولي لتخذ وأمره الله بالمضغي في العلم اعتبر نحن قصمنا بينهم فلقبوا حقا وليحقها نحن قصمنا بينهم بعشتها في الحالات الدولية فرضى أرض بناء أبو شأن وأن يكون ثانيماً مما ينجره صرع بفعل الاجتماع مع الفتاح من ملال الحجب هنا وأن يدخل ذلك لجلبنا وفتاح وفتاح وأوضماء النزاع ما ينجب تحديد الشهوة وإلا تتباع الله في بالطبع اذن لكن قل نظره تتحقق في اقامه صلتها الذين لو كان صوت امره او في اتحاد الحياه الجميل ولان نؤمن بعاشر من الله تعالى عما واظه وبتعافه عن كثر طيبه ان تعمم بالجه بتنظها تعلمه بذلك هو عدم عمل رب الله وعمل محاول رب الله صحنا ونطلق تاني النجاء يمعرهم بالهم وأنا موضع ويقعونهم فلو كانت عوضا لما أدلهم بالكلام هذا محارف للتوضيع في الخيطة ما يجب على ذلك صوت الله في الأورى وديك من محاجزة صار يقول محرم كيف تقوم بها الطبيب فتبتأل الطبيب كيف تقوم في يسلوك لذلك الشيء فتتأل ماني هذا بيضو قطع أن يرغب له الرعاة والأحديد جاري كلها أمور فإذا موارد الماليون عن التغنج بالصوت الذي يفعله طائر الأجياء تستمي إلينا كلها بجارب وأمضاره وأعلم صوت المذكور التغنج وغتبت المحجاة على, على, على المجيب ونعلم ابدا ما رأينه بالتقاء اهلنا يروننا ينتحنون والتمال والتشبه بالنساء فان كان ذلك مصاعبا له فهو مؤخلا بالنوع من طاع عليه على ما فعله لكننا نجود به في سبيل الاطاع وانا ارميهم الى يكون امرقه لا تعني ونظروا في صحراء إذا رجعوا مني الزهر من خلال جسمك لكن هؤلاء الآن أنت تشجدوا أنت تستوى عادي يعني لا تزال في واحد الزامن ويخلقوا من غناء وأنتم غناء غناء العائلية النبي يريد يجبوا مقاطعة لكن الثاني يتمع ذلك هو غمش شيء على الكهن يكون في بيته ويزنع من الكراب الخالي وليس بقع الجزء ونناس لا بكثير من سنعه هو غمش لكن سماعه التنقيم من أهل السنة كأنك تسمع لمعقسم السنة ذاتها إن الذين يكتريون السنة إنما يحبون الأطفال أصابوا الأطفال فأولا يجد لنا أن ينبقص من فينا في مصممنا المكان أنا أفضل من فينا مجامي فهي هذا ما ماذا حبيبه ماذا التوقيت بأهل السنور فلان أرخى لحياتك فلان هو أرخي فلان تغيب وكأنه إذا هذا نعم ما هذا نعم ما هذا نعم ما تنطفت من اوصل اليك حاليك رسول الله أتنطفت تنطفت القبر أتنطفت لماذا إنك بذلك تنطفت من القبر الرسول الله صلى الله قبل أن نتحكي إن الله رددوا على نفسي لكم هذا الجعلان إلا أعقاق الشهر الإسلامية تعلم أزود أعقاق الشهر الإسلامية إلى عدم المواطنين الذين يعملون من أداء طويلة من الحج لعاملين الوضعية الثلاثين في هذه السنة وأكثر وضعية الثلاثين السنة في مقدمة أن يفتح عملية التسجيل ستتجدوا من يوم الثلاثين الخامس وستستجدوا إلى باية واحد وعشرين منهم لا يزال التسجيل جديد من أرها من تحت الهجة لأمانة وأديناها صلى الله عليه وسلم والتعالى اللي لعب جمعنا جمعنا جمعنا يا رب العالمين تطابق انشائنا من, من الضرورات المخطوطه وندعوا ان لنا ولنا ولما صحيح ومخطوطه وامن المظلوم من النار يا رب وكن لنا برحمتك لنا علم الارقات ونشر من الثقه والحق ورزقنا الحلال من الشهداء واحش سعاده من بلاه لا يشغله سم عن ذلك خدك دار من يريح الحالم الرحيم ربنا رفعك ربنا ربنا رفعك وحلاوه مثلها ان الله يخلينا جميعا وفي <تصفيق> ثنا